تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تياراً إلا أن تكون تياراً عن تراضٍ منكم ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا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 ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبنا وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ولكل جعل مواري مما ترك الوالدان والأقربون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا